الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور قد زيّن السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوماً الذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير لفضيله <تصفيق> الدكتور We zijn er لفضيله <تصفيق> الدكتور في الدكتور محمد فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا تتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو <تصفيق> قضم صاففاتي وينقض ما يمسكه إلا الرحمن <تسؤال> بل لجوا في قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Amen. <laughs> Kul